كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا وَلَا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 124. فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 125. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر صيحة واحدة ما لها بفواقه وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذل الأيدي إنه أواب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 إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغابعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سوا الصراط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 كأنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 117. فأسني الشيطان بنصب وعذاب 118. أركض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب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 وَإِنَّهُمْ مِنْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفِّ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب. جنات عذن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 هذا فليذوقوه حبيب وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحانون ل الملائكة إني خارقوا بشراً مطير فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقع له ساجد فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأقوينهم أجمعين إلا 119. إتلا عبادك منهم المخلصين 110. قال فالحق والحق أقول 111. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين